صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وتفكروا في اياته الداله على كمال قدرته لتزداد بذلك تعظيما لله تعالى وعباده له فلقد خلق الله تعالى السماوات والارض وما بينهما بما في ذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والانهار خلق ذلك كله في سته ايام على اكمل وجه واتم نظام ولو شاء سبحانه وبحمده لخلقها في لحظه واحده كما قال عز وجل انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كون فيكون وقال سبحانه وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ولكنه تعالى خلقها في سته ايام لحكمه اقتضت ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ولقد خلق الله تعالى الانسان من سلاله من طين خلق منها ادم ثم جعل نسل له من سلاله مما امهين ما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب ثم يستقر في قراد متين لا يعتريه شمس ولا هواء ولا حر ولا برد يطوره الله تعالى في ظلمات ثلاث ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه الغشاء 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم اذا تمت هذه الايام وهي اربعه اشهر ارسل الله تعالى اليه الملك الموكل بالاجنه فنفخ فيه الروح فاصبح انسانا بعد ان كان جمادا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم فتبارك الله احسن الخالقين ولقد ارى الله تعالى عباده من ايات قدرته ما يكون عبره للمعتبرين وايه للموقنين فلقد خلق الله تعالى عيسى ابن عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام من ام بلا اب واقدره على النطق في المهد فتكلم عليه الصلاه والسلام بكلام من افصح كلام البشر وابينه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبر بوالدتي وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا فما ابلغ هذا الكلام وما افصح هذا النطق من صبي في المهد فسبحانه من أنتقه ولقد أخبر الله تعالى عنه أنه عليه الصلاه والسلام يخلق من الطين كهيئه الطير باذن الله تعالى فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله واخبر انه يبرئ الأكمه وهو الذي يولد أعمى والأبرص باذن الله تعالى وأخبر أنه يحيي الموتى باذن الله تعالى ولقد قص الله علينا في سوره عظيمه وهي سوره البقره قص علينا خمسه حوادث كلها تتضمن احياء الموتى في هذه الدنيا وهي دليل على البعث الاخروي فاولها قصه بني اسرائيل حين قالوا لنبيهم موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فعاقبهم الله تعالى فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم الله من بعد موتهم وفي هذا يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون والقصة الثانية في هذه السوره العظيمه التي هي اطول سوره في القران في شان القتيل من بني اسرائيل قتله ابن عم له فاتهموا به قبيله اخرى وتخاصموا فيه فامر الله موسى عليه الصلاه والسلام بوحي منه جل جلاله ان يذبح بقره ويضرب القتيل بجزء منها ففعلوا بعد تعنت ومراجعات وما كادوا يفعلون فضربوه ببعضها فاحياه الله بقدرته واخبر هذا المقتول عن قاتله وفي هذا يقول الله واذا قتلتم نفسا فادارتم فيها اي اختلفتم فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتا ويريكم اياته لعلكم تعقلون اما القصه الثالثه في هذه الصوره العظيمه ففي قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فاراهم الله تعالى انه لا مفر من قدره فاماتهم ليعلم العباد قوه سلطانه ونفوذ قدرته ثم احياهم ليستكملوا ما بقي لهم من اجال قال الله عز وجل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم اولوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم احياهم ان الله لدوه فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون والقصة الرابعه في هذه السوره في رجل مر على قريه وهي خاويه على عروشها قد تهدم بناؤها ويابست اشجارها فاستبعد ان تعود على ما كانت عليه من العمران والسكان فاراه الله تعالى ايه في نفسه تدل على قدرته تعالى فامات الله جل جلاله امات العزير 100 سنه وكان معه حمار وطعام وشراب فمات الحمار وتمزقت اوصاله ولاحت عظامه وبقي الطعام والشراب 100 عام لم يتغير باذن الله عز وجل لا طعم ولا رائحه ولا لون مده 100 سنه والشمس تصهره والرياح تتعاقب عليه فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فبعث الله تعالى ذلك الرجل وأراه طعامه وشرابه لم يتغير مع طول هذه المدة وأراه الحمار فنظر إلى عظامه المتفرقة في الأرض يركب بعضها بعضا كل عظم في محله ويكسو الله تعالى لحما قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام فأماته الله مئة عام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 في سوره البقره ففي شان الخليل عليه الصلاه والسلام ابراهيم نبي الله وخليله سال الله ان يرياه كيف يحيي الموتى فامره الله ان ياخذ اربعه من الطير فيقطعهن اجزاءا يفرقها على الجبال التي حوله على كل جبل يضع جزءا من هذه الطيور ثم يناديها وحينئذ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 ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم هذه نماذج من احياء الله تعالى الموتى في الدنيا ايات على البعث يوم القيامه وما اهون ذلك على الله عز وجل وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفسا واحده فانما هي زجره واحده فإذا هم بالساحره والساحره هي وجه الارض ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير سبحانه من اله عظيم قادر زجره واحده يخرج بها الناس احياء من قبورهم ذكورا واناثا كبارا وصغارا لا يتخلف منهم احد في مثل لمح البصر او هو اقرب وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا اللهم ارزقنا التفكر في اياتك اللهم اجعلنا ممن يتعظ بذلك اللهم ارزقنا الانتفاع بما انزلت علينا من وحيك المبارك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 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فقد قال الله جل وعلا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء النظر في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم وامثالها نوعان نظر اليها بالبصر الظاهر يرا مثلا زرقه السماء ونجومها وعلوها وسعتها وهذا نظر يشارك الانسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود بالامر الثاني ان يتجاوز هذا الى النظر بالبصيره الباطنه فتفتح له ابواب السماء فيجول في اقطارها وملكوته وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتبي حتى ينتهي به سير القلب الى عرش الرحمن جل جلاله سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته يرى السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبه اليه كحلقه ملقاتم بارض فلات ويرى الملائكه تحافين من حولهم لهم زج من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير والامر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها الا ربها وملكها ينزل الامر من الجبار جل جلاله باحياء قوم واماته اخرين واعزاز قوم واذلال اخرين ويسعاد قوم وشقاوة اخرين وانشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمه من محل الى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها وتنوعها من جبر كسير واغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفره ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهدايه حيران وتعليم جاهل وردئابق وامان خائف وإجاره مستجير ومدد ظن لضعيف وإغاثة لملهوف ويعانه اللي عاجز وانتقام من ظالم وكف العدوان فهي مراسيم من الله جل جلاله دائره بين العدل والفضل والحكمه والرحمه تنفذ في اقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثره المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا يتبرم جل جلاله باللحاح الملحين ولا تنقص ذره من خزائنه لا اله الا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عاني لعزته فيسجد بين يدي الحق المبين سجدة لا يرفع راسه منها الى يوم القيامه فهذا سفر القلب وهو في وطنه و داره ومحل ملكه وهذا من اعظم ايات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر للقلب ما ابركه واروحه واعظم ثمرته واربحه واجل منفعه واحسن عاقبته سفر هو حياه الارواح ومفتاح السعاده وغنيمه العقول والالباب لا, لا كالسفر الذي هو قطعه من العذاب قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تُغني الآيات هو النُذُر عن قوم لا يؤمنون وقال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزَّل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً